ايوه حبيبي وسلم عينك وبعد انت في المحاضرات الماضيه عن الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى وقلنا ان علماء العقيده قسموا الصفات الى ثلاثه انواع من الصفات صفة نفسيه وهي الوجود وهي الصفه التي تبحث او يدلل من خلالها على وجود الله سبحانه وتعالى وذكرنا من بداية العام أدل كفيرة جداً على وجود الله سبحانه وتعالى ثم نوع أخر من الصفات يسمى الصفات سلبية أو تنزيهية وعرفنا أنها تسمية الصفات تلبية لأنها تتسب عن الله تعالى النقل وتنزيهية لأنها تجلزه سبحانه وتعالى عن مشابهة وعن مماثلة المخلوطين هذه الصفات هي القدم والبقاء والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية وتحدثنا أيضا عن جميع هذه الصفات نوع ثالث من الصفات يسمى صفات معاني أو فبوتية وعرفنا أنها تسمية معاني لأنها تضيف معنى جديد زائد على الذات بمعنى نقول أن الله سبحانه وتعالى عالم الله قادر الله مريد الله تميع الله بطير الله حي الله متكلم وعرفنا أن هذا النوع من الصفات تبع الصفات العلم الإرادة القدرة السمع البصل الحياة الكلام وتحدثنا عن ست من هذه الصفات أو عن ست صفات وهي العلم الإرادة القدرة السمع البصر الحياة وتوقفنا عند صفات الكلام ربما يكون الكلام في هذه الصفة فيه شيء من الجفاء يعني كلام قد يكون يعني يحتاج إلى بعض الجهاز ولكن لو حضراتكم متذكرين حتى نعرف أعمية دراسة هذه الصفة قلنا في بداية العام أن هذا العلم له أسماء متعددة وعرفنا أن تعجز الأسماء يدل على شرف الإنسان فعرفنا أن من أسماء هذا العلم يسمى علم التوحيد لأن من أشهر صفات الله سبحانه وتعالى إثبات الوحدانية وعرفنا أن من أسماء هذا العلم أيضا يسمى بعلم العقيدة لأنها من عقل القلب على متائل الإيمان فلا تخرج من القلب ولا يدخل بالقلب ما يقض العقيدة السليمة. وعرفنا أننا من أسماء أيضا علم الوصول الدين وعلم الوصول علم وصول الدين وعلم الفقه أقوى. هما تسميتان طيبتان. علم الوصول الدين لأن الدين له أصل وله فرع. والأصل في الدين هو المطلوب المسائل العقدية. وقريب من هذه التسمية أيضا علم الفقه أقوى. الفقه فيه أصغر وفيه أقوى. وعلم الفقه أقوى هو علم العقيدة. وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يولد الله بخير يفقهه. على سبيل العموم، على سبيل الإطلاق ومن باب أولى موضوعات العظيم طب عرفنا أن التسمية الرابعة من هذه أو الخامسة من هذه التسميات سمي هذا العلم بعلم الكلام علم الكلام ولعل هذا يدل على أهمية ذراسة هذه القلم وقلنا قبل ذلك أن تعليلات تسمية هذا العلم بعلم الكلام لأسباب متعددة اول هذه الاسباب ان صفه الكلام اخذت بدال كبير جدا بين العلماء وأخذت اقوى ورد فهناك من اثبتها لله سبحانه وتعالى وهناك من نفاها عن الله سبحانه وتعالى وهناك من اثبت صفه الكلام لله ولكن المتكلم أو الله سبحانه وتعالى متكلم بمعنى انه خلق الكلام في غيره فبالتالي هذه الصفه اخذت بدال كبير بين العلماء ننظر إلى هذه الصفات وأرجو النقص عنده كل كلمة حتى نعلمها أو نعيها إن شاء الله رب العالمين وعيا جيد. يبقى هذه الصفات. الصفات السابعة من صفات المعاني أو من الصفات الثبوتية. طيب. الإمام الغزالي رحمه الله يقول الصفات السابعة الكلام. ندعي أن نطانع العالم متكلم كما أجمع عليه المسلم نحن قلنا قبل ذلك أن الإمام الغزالي قسم كتابه كتابه في الاعتقاد إلى أربعة أقطاع وقال كل قطب ينقسم إلى موضوعات وكل موضوع في إثباته يسمى دعوة يسمى ماذا؟ دعوة وكلمة الدعوة هي الموضوع الذي يحتاج إلى دليل الذي يحتاج إلى دليل وعندنا نعرف مثلا قد يكون بعض العضراتكم يعمل بالمحامات نرفع دعوة بمعنى أننا نحتاج للإثبات هذا الشيء إلى دليل فالإمام الغزالي يسميها دعوة بمعنى أنها تحتاج إلى دليل نبتعي أن نصانع العالم متكلم كنت في الحضراتكم قبل ذلك أكثر من مرة أن موضوعات العقيدة عبارة عن سلسلة يترتب بعضها حول بعض أثبتنا اولا أن هذا العالم أو من خلال المشاهدة عرفنا بأن العالم موجود. طب خلال النظر في هذا العالم هذا العالم بما أنه موجود فلا يمكن أن يقول أوجد نفسه فلا بد له من وجود. يبقى الثاني من خلال النظر في العالم عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى موجود. صفات الوجود وأول الصفات مترتبة على اللبس في هذا العالم. طب إذا كان الله سبحانه وتعالى موجود فلا بد أن يكون قديماً. ولا بد أن يكون باقيا. يتصف القدم والبقاء مرتبة على صفة ماذا؟ الوجود. فإذا كان متصل بالقدم وبالبقاء لابد أن يكون ليس من جنس هذا العالم، ولما يسمى المقابلة للحوادث. فإذا كان متصل بالجنس بد أن يكون غير محتاج إلى غيره. ويسمى صفة ماذا؟ القيام بالنفس. فمن التصب مجمل هذه الصفات لابد أن يكون واحدة. صفة وحدانية. طب أربو كبار هذه الصفات تنفي عن الله سبحانه وتعالى الظهور تنفي عن الله أنا وتعالى الأضداد أو النقط كما قلنا سمة الصفات سلبية أو صفات تنزيهية ثم من خلال نفي هذه الصفات الضاد هذه الصفات عن الله أنا وتعالى عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى متضمن بصفة العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة ثم هذه الصفة لي ماذا الكلام يبقى بناء على إثبات أن الله سبحانه وتعالى موجود العالم أو أن الله سبحانه وتعالى صانع العالم فندعي أن صانع العالم ماذا؟ متكلم يعني موصوف بصفة الكلام كما أجمع عليه يعني ما سيأتي بعد ذلك هو اثبات ان صانع العالم متكلم قلت أن كلمة الدعوة معناها ما يحتاج الى دليل ما يحتاج إلى دليل ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى متكلم هو الذي سيقوله الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الكلام الذي سيحصل طيب الرجل يقول ماذا واعلم أن من أراد إثبات الكلام بأن العقل يقضي بجواز كون القلط مرتدين مردد تحت الأمر والنهر وكل صفة جائزة من المطلوقات تستند إلى صفة واجبة من القالط وهو في شط. آه هذا إذا قلنا أن هذا العالم مركد بين الأمر والنهي يعني الكلام يقول أمر ونهي الله سبحانه وتعالى يأمره بكذا أو ينفاه عن كذا يعني أن الكلام متصل بهذا الأمر الإلهام الغزائي يقول أن هذا بعد عن الصوار إذ يقال له إن أردت جواز كونهم مأمورين من جهة الخلق الذين يتطور منهم الكلام فمسلم يعني هؤلاء الناس من يكون بينهم الامر والنهي اذا صور أن معنى انهم متكلمين بجواز أن يتصور منهم الكلام حمام من غزال يقول هذا مسلم وإن أردت اردت جوازه على العموم من الخلق والخالق فقد اخذت محل النزاع مسلما في نفس الدليل وهو غير وأن أريد بالكلام الأمر والنأس الذي يكون بين الناس هذا الأمر كما يقول من غزل هذا مثل ستبت إذا أريد بالكلام الاشتراك بمعنى الأمر والنأس وهذا مردد بين الصنق وبين أقوم ومعنى أن هذا الوصف معنى أمر ونأس مشترك في الحق سبحانه وتعالى ومشترك فيه الناس والن عنادي يقول أن هذا ينتج أن يكون مصادرة على المسلم ومعنى مصادرة على المسلم أنت أردت أن تأتي بالدليل أو بالنتيجة من خلال المقدمات. لابد أولا من معرفة المقدمات، ثم بعد ذلك نطلب منها ماذا الدليل؟ ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو بقول الرسول، فقد سام نفسه خط نفسه خطط خدفاً لأن الإجماع يستند إلى قول الرسول. يعني من يريد إثبات الكلام من خلال أمرين، من خلال إجماع. أو من خلال قول رسول الإمام الغزالي يقول ان هذا جانبه صعب لماذا الامام الغزالي يقول ان لله وتعالى يقول من خلال كلام الرسول من خلال ماذا كلام رسول لهذا كلام ومن أنكر تعالى متكلما تطور الرسول. نحن أن أو الإمام الغزالي يقول ماذا صفه الكلام لله سبحانه وتعالى تمام طيب يقول ان هذا الامر كيف نعرف ان الله سبحانه وتعالى مصطوي بصفه الكلام يكون اثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى من خلال من ارسله الله سبحانه وتعالى وهم الرسل لان الرسل هم مخبرين عن الله سبحانه وتعالى مخبرين عن الله سبحانه وتعالى هم الذين اخبرونا عما اراده الله سبحانه وتعالى يبقى الكلام يكون من خلال ماذا؟ من خلال الرسول عليه السلام. فبالضرورة ينقص تصور الرسول. إذ معنى الرسول المبلغ لكلام المرسل. معنى رسول ماذا؟ أنه يقوم بابلاغ المرسل إلى الناس. يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء عليه السلام والأنبياء الذين يبلغون إلى... الناس ما اراده الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل كيف يتطور الرسول يعني كيف يمكن من الرسول أن يتطور؟ أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى ولا يوجد أو هذا المرسل أو هذا المرسل والله سبحانه وتعالى لا بد أن يقول يعني حتى نتطور حتى نعرف أو حتى, أو حتى يدرك حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى أن هذا لن يكون إلا من خلال ماذا؟ الرسل عليه السلام ومن قال أن رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم فلا يصغى إليه لاعتقادنا لا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض ربما هذه العبارة توضح العبارة السابقة الإمام الغزالي يعني من الأمور المعلومة أن الله سبحانه وتعالى ينزل الرسل. وهؤلاء الرسل يبلغون إلى الناس ما أمروا بتبصيره أليس كذلك؟ طيب. هؤلاء الرسل الذين أمروا بتبليغ ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به لا بد أن يكون من أمرهم يقول متكلمة يقول ماذا متكلمة لأنه إذا قال مثلا كما يقول جميع ذلك في هذا المثل إذا قيل مثلا أن هناك حجرا أو هناك أرضا أرسلت كذا فلا يمكن أن يعقل منه هذا ولا يقل منه هذا لماذا لأنه لا بد أن يكون المرسل المرسل ماذا متكلم نعم ولذلِ المثل الأعلى ولكن من اعتقد استحالة في الكلام بحق الله تعالى استحالة منه أن يصدق بالرسول يعني الإنسان الذي لا يمكن أن يصدق بوصف الله سبحانه وتعالى بأنهم متكلم لا يمكن أن يقبل وصف الله أو لا يمكن أن يقبل وصف الله سبحانه وتعالى بأنهم يبقى كما قلنا أن إثبات المسألة فرعا على ماذا على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى اذن مكذب بالكلام لا بد أن يكذب بتبليغ الكلام والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام والرسول عبارة عن المبلغ يبقى هي تبليغ كلام من الله سبحانه وتعالى والرسول هو من؟ الذي يبلغ هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى فلعل الأقوام منهج ثالث وهو الذي تلكناه في اثبات السمع والقصط في أن الكلام للحي طيب في صفة السمع والبصر، المحاضرات المذكرين لما عندما تحدثنا في المحاضرات الماضية، قلنا أن الإمام الغزالي أثبت صفة السمع والبصر من خلال أمر أن السمع والبصر إما أن يكون وص كمال إما أن يكون ماذا، وص كمال وإما أن يكون وص نص، يعني من يقصد بالسمع والبصر إما أن يكون هذا الوض وص كمال وإما من القصد فيه يقول وص نص. وإما من يتصر فيه لا يكون وقف كمال ولا وقف نقص مع معيك عندك اعتمال ثلاث اعتمالات وقف كمال وقف نقص لا كمال ولا نقص طيب كونه وقف نقص قال هذا الأمر المستحيل لماذا؟ لأنه لم في حق الشائد والمراج بالشائد هنا الناس وكما قلت في الحاضرة الماضية عن المراج بالشاهد الناس وبالغائب ليس الغائب الحق سبحانه وتعالى ولكن الحكم ولكن ماذا؟ الحكم بما أنه في حق الشاهد في حقنا نحن وصف السمع والبصر وصف كمال فهذا الوصف يكون في حق الله سبحانه وتعالى هنا أيضا الإمام الغزالي يقيس هذا الكلام فيقول يقيس صفة الكلام بناء أو خياتا على ماذا على صفة السمع والبصر فإذا كان في حق الإنسان أن يتكلم إما أن يقول كلامه وصف كمال في حقه وإما أن يقول وصف نحن أو, أو لا كمال ولا عمد تمام؟ تقومه وصف لحقنا لحق في حقنا نحن الأشياء هذا في الحاج وتقومه لا كمال ولا لحق هذا في الحاج وقي ماذا؟ أنه وصف كمال إذا جنزة جنزة طيب أرض انتباع طبعا كم إن الإمام الغزالي في المحاضرات الماضية كان له أو هناك إحبارات كثيرة على هذا أو هو نفسه سارح اعتراضات كبيرة على هذا الأمر لماذا؟ لو حضراتكم مزاكنين قلت قبل ذلك قد يكون هناك وصف هذا الوصف وصف كمال حق الله وإذا وصف به غيره يكون وصفنا، تمام؟ يبقى ليس الكمال على المطلاق يمكن أن يوصف به الجميع ماشي؟ ولو لو حضراتكم قلت قبل ذلك مثلا من الكمال في حقنا نحن جميع الناس أن نتزوج وأن يكون لنا أبناء وأن يكون لنا نأكل ونشرب هكذا هذه أوصى كمان في حقنا هلذكر ذلك؟ كما هل هذه الأشياء هي وصف كمان في حق الله عز وجل؟ لا لماذا؟ لأن هذه الأشياء كما قلنا في المحاضرات الماضية تلزم أو يترتب عليها الجسمية والجسمية على الله عز وتعالى محال ولكن إذا كان هناك وصف كمان وصف كمان في حق الله عز وجل ولا يوجد ما يمنع ذلك من خلال الشر ولا يترتب عليه أوصاف الجسمية فيجوز هذا في حق الله عنه وتعالى ماشي؟ إما أن يقال إنه كمال أو يقال هو نقص أو يقال لا هو نقص ولا هو كمال وباطل أن يقال إنه نقص أو لا هو نقص ولا هو كمال فثبت بالضرورة أنه كمال وكما قلنا قبل ذلك معنى الضرورة هو الشيء الذي لا يحتاج إلى دليل. علامة الضروري الذي لا يحتاج إلى دليل في مقابل النظري أو الاستدالي والنظر أو الاستدالي هو الذي يحتاج إلى دليل وكل كمال وجد للمخلوق هو واجب الوجود للخالق بطريق أولى إذا كان وصف كمال في حق المخلوقين فهو وصف كمال في حق الله سبحانه وتعالى لكن كما قلنا بشرط ماذا آه يعني لا يؤدي إلى جسمية أو لا يؤدي إلى وصف لا لا, لا ينقر حق البارث أنا وتعالى فان قيل الكلام الذي جعلتموه من شاء نظركم هو كلام الخلق وذلك إما أن يراد به الاصوات والحروف أو يراد به القدره على إيجاد الاصوات والحروف في نفس القادر أو يراد به معنى ثالث تواوي نفس المشكله أو نفس الاعتراض الذي كان قبل ذلك تبقى نحن اتفقنا على أمر على أن الكلام في حق الناس ماذا؟ وصف كمال طب إذا كان وصف كمال فالحق سبحانه وتعالى يوزر به فهنا اعتراف طب الكلام في حق الناس إما أن يقول أصوات وحروف والأصوات والحروف هذه تدل على ماذا؟ على الجسمية أو يراد به القدره على إيجاد الأصوات متكلم بمعنى أنه قادر على إيجاد الأصوات أو يكون معنى ثالث غير هذين المعنيين. معايا فالمن الغذالي يفترض هذا الاعتراف حتى يبين حقيقة المراد بالكلام في حق الله سبحانه وتعالى فإن أريد به الأصواف والحروف فهي أحوالي. يعني إن قصد بالكلام الأصواف والحروف يعني مثلا أنا أؤدي هذا التقريب أنا أؤدي كلام من خلال صوت وهذا الكلام حتى نستوعبه لا بد أن يكون من خلال حروف يعني مثلا عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن السين تأتي بعد الباب والميم بعد السين وبعد الباء ثم اللام تاتي بعد الالف واللام بعد اللام والالف ولا بعد اللام واللام والالف وهكذا في بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الاشياء تؤدي الى ماذا الحروف او الاصوات هذه من الامور الجسميه فهي حوالي طيب صنعنا. عندما نقول مثلا نقرأ أي شيء الحرف الثاني هذا لا يأتي إلا بعد انقضاء الحرف الأول معايا؟ يعني معنى ذلك أن هناك تقديم وهناك تأخير والتقديم والتأخير هذه من قصات الحواسي معايا؟ طبعا كل هذه الأمور ستأتي اعترضات ويرض على هذه الاعترضات ويعرف أو نعرف ما المراد بالكلام المقصود بكلام الله سبحانه وتعالى ماشي فإن قلنا بين الأصوات والحروف فهي حوالث ومن الحوادث ما هي كمالات في حقنا ولكن لا يتصور قيامها في ذات الله تعالى يبقى هي نعم ممكن تكون في حقنا نعم وصف كمال ولكن هذه الأشياء لا يمكن أن تتصور في حق الباري سبحانه وتعالى وإن قام بغيره يبقى نحن قلنا إن الكلام إما أن يكون حروف أصح أو يخلق الكلام في غيره وإن قام بغيره لم يكن هو متكلما به بل كان المتكلم المحل الذي قام به. الآن اتفقنا لمتفقنا عن ماذا؟ إحنا قلنا أن الكمال الكلام في حق البشر والهواء كمال الله سبحانه في حق البشر وصف كمال فقياسا عليه بقياس الغائب على الشيء يكون هذا الوصف في حق الله سبحانه على وصف ماذا؟ كمال أيه؟ اعترض على هذا وقيل إذا كان هذا الكلام فالكلام في حقنا نحن الذي هو وقفه كمال وعبارة عن حروف وأصوات إما حروف وأصوات وإما خلق الكلام في الغير أو أمر ثالث طب إذا كان عبارة عن حروف وأصوات هذه الصفاة الأجزاء وإذا كان الكلام بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره فإن الغير هو الذي يكون متكلم وليس هذا ليس هو المتكلم. يبقى بقية ماذا؟ الأمر الثالث. الإمام الغزالي أفضل كون الكلام يكون عبارة عن أصوات وحروب أو عبارة عن خلق الكلام في غيره وقال هو ماذا؟ الأمر الثالث. تبقى هو الأمر الثالث. طبعاً لا أولاً هذا كلام إلى الآن. نجي <تصفيق> لك. ماشي صالوا بنعمل الأمر الثالث الإمام الغزالي قالوا الماذا؟ قال هناك نوع من الكلام يسمى الكلام النفسي يسمى ماذا؟ الكلام النفسي والكلام النفسي هو كلام قديم ومعنى الكلام النفسي هو شيء يعني, يعني أنا أضرب مثال فقط للتقريب هذا لنا هذا مثال للتقريب يعني مثلا مثلا إنسان يعمل بعمل معين. وليكن مثلا يقول بالتدريس أو غيره وقبل أن يدخل المحاضرة أو قبل أن يدخل الحصة أو أي شيء هو في نفسه أنا أقول هذا للتقريب فقط يرتب في نفسه ما سيقوله يبقى هذا الشيء الذي يرسبه يسمى ماذا؟ كلام النفسي يبقى الكلام النفسي هذا جون أو غير الكلام الذي يعبر عنه بالأصوات والحروف وغير الكلام الذي يخلط في ماذا؟ في الغيب. يبقى هنا المراد بالكلام هو ماذا؟ الكلام النفسي مشي نعم ولكن المتكلم ليس متكلما باعتبار أم فان أريد به أصوات الحروف الحواد ومن الحوادث ما هي كمالات في حقنا ولكن لا يتصور قيامها في ذات الله تعالى وإن قام بقوله وبهذا استمر الثاني لم يكن هو متكلما به بل كان المتكلم المحل الذي قام به وإن أريد به القدرة على خلق الأصوات هو كمال ولكن المتكلم ليس متكلما باعتبار قدرته على خلق الأصوات فقط بل باعتبار خلقه للكلام في نفسه انقنا بأنه متكلم بمعنى أنه يخلق الكلام في غريف هذا أيضاً وفق تمال ولكن ليس معنى ذلك أنه متكلم فوق الكلام لابد ماذا؟ أن يكون هو موصوب به الكلام كما هو الكلام الذي يكون هو موصوب به؟ ماشي. والله تعالى قادم على خلق الأصوات وله كمال القدرة ولكن لا يكون متكلما به إلا إذا خلق الصوت في نفسه وهو محال إذ يطير محلا للحوادث يبقى قول الله سبحانه وتعالى متكلم بمعنى الكلام المعروف هذا كما اتفقنا أنه ماذا من صفات الحوادث والله سبحانه وتعالى محال عليه أن يكون محلا يعني موزعا للحوادث فاستحال أن يكون متكلما وإن أريد به أمر ثالث فليس بمقومة وإثبات ما لا يفهم محال. طبعا هذه هي الشغة التي نقلها أو قالها الإمام الغزالي ورد على هذا قلنا هذا التقسيم صحيح يبقى الكلام إما أن يكون عبارة عن ألفاظ عن وأصواق وحروف أو خلط الكلام في الغي أو ماذا الأمر الثالث يقول أن هذا التقسيم ماذا صحيح والسؤال في جميع معترف به إلا في إمكان القسم الثالث إلا في ماذا يعني من ينكر القسم الثالث القسم الثالث كما قلنا أو كما سيد وماذا المرشي الكلام النبتي فإن معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته وباستحالة كونه متكلما بهذا الاعتبار بمعنى أن الكلام عبارة عن ماذا عن أصوات ماشي ولكن نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين أحدهما بالصوت والحروف والآخر بكلام النفس الذي لو ليس بصوت ولا حرف يبقى يحكم على الإنسان بأنه متكلم خلال ماذا؟ أمرين الكلام الذي هو عباره عن أطوات وحروف والأمر الثاني ماذا؟ الكلام النفسي والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف وذلك كمال وهو في حق الله تعالى غير محال ولهو دال على الحدود الكلام النفسي ليس محالا على الله سبحانه وتعالى وليس محل الحواسي طيب، يمكن أخوان الأعزاء هذا الكلام حتى نفهمه، كان أنا المعلم الغزالي سيصدر اعتراض على هذا الكلام ويرد عليه. نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم وموصوف بالإرادة. أليس كذلك؟ طيب، هل تفكروا ما مع صفة العلم؟ جميع الواجبات والجائزة والمستحيلات كشفاً تاماً. لا يسق فعل أو جهل معي تبرد فعل هذا التعليم يبقى الله سبحانه وتعالى علم اجلا كل شيء سيحدث في بعد ذلك الى قيام الساعه وعلم الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء هو علم كشف واحاطه وشمول ويعلم كل شيء اجل معي؟ يعني الله سبحانه وتعالى في علمه الازلي يعلم اننا سنجد الان في هذه القاعه وسيقول من الاخوه الاعزاء والقوات الفضليات من يجلسنا في هذه القاعه ففلان وفلان وان الكلام الذي ستحس كذا وكذا وكذا كل هذا موجود ماذا في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي كون هذا الشيء موجود في علم الله سبحانه وتعالى الازلي هل هذا جعل علم الله سبحانه وتعالى متعلق بالحوادث لا معايا كل هذه الحشائية موجودة في علم الله سبحانه وتعالى من في الأدب ولعلهم قلت وحضرهم قبل ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه وتعالى يدأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن أرجو انتباه إلى هذا فقيل يا رسول الله ما شأن ربنا اليوم فقال أمور يبديها ولا يبتديها يعني ضرع على وقع علمه الأذلي ولا يستجيها يعني ليست جديدة أو ليست بداية بالنسبة لدائه سبحانه وتعالى فمعنى أن الله سبحانه وتعالى متكلم بالكلام النفسي فإن هذا أذلي في علم الله سبحانه وتعالى كما أقولون هناك أعراض على هذا الأمر ولكن ليس معنى هذا الكلام أنه عبارة عن أصوات وعبارة عن حروب حط. وكلام النفس لا تبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائدا على القدرة والصوت حتى يقول الإنسان زورت البارحة كلاماً في نفسي يعني أنا في نفسي حاولت أو أنا في نفسي رتبت كلاماً معينة ويقال في نفسي فلان كلامه يريد أن ينطق به يبقى فلان ده يعني حتى لعلنا في حياتنا يقول مثلاً أنت في نفسك كلام عايشون قالت كذلك آه. يبقى هذا الكلام الذي في نفسه هذا ثم ماذا؟ الكلام النفسي يبقى هو كلامه في, في النفس ثم بعد ذلك في حق الناس يرتب هذا الكلام حتى يعبر عنه بالألفاظ وبالحروف الشاعر يقول البيت الثاني الذي يهمنا قل ماذا إن الكلام في الفؤاد يعني الكلام موجود فين؟ في القلب وإنما جعل المسان على الفؤاد دليلا الكلام موجود في القلب من الذي يعبر عن الكلام الموجود في القلب أو ما الذي يدل على المعاني الموجودة في القلب هو ماذا؟ وما ينتظر به يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في تركها فكيف ينكر؟ يبقى هناك ما يسمى بماذا؟ بالكلام الكلام النفسي فإن قيل كلام النفس بهذا التأويل معطرف به ولكنه ليس خارجاً عن العلوم والإرادات آه مستحضرتكم على الصاد الذي اعترض عليه. نعم يوجد ما يسمى بالكلام النسي. ويقول الكلام النسي هذا لا يخرج عن دائرة العلم ولا عن دائرة ماذا؟ الإرادة. العلوم جمع علم يعني الأمر متعدد بالعلم أو الإرادة. يبقى الكلام هنا يكون علم وإرادة. والعلم والإرادة كما نعلم هي من الصفات القديمة. وليس جنسا برأسه البذّة. يعني لا يوجد جنس يسمى الكلام أو لا يوجد. ما يسمى بالكلام مستقل ولكنه عبارة عن ماذا عن العلم وعن الاراده والعلم والاراده كما عرفنا أنهما صفتان أزريتان وليس جنسا برأسه البكر ولكن ما يسميه الناس كلام كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني المعلومة على وجه المقصود فليست في القلب إلا معاني وهي العلوم وألفاظ المسموع هي معلومة بالسمع وهي علم معلوم اللب وينضاف إليه تهليف المعاني والألفاظ على ترتيب وذلك فعل يسمى فكراً وتسمى القدرة التي عنها يظل الفعل هو مفكرة يعني كل هذه الأشياء أترضان حتى يقول ماذا؟ أن المراد بالكلام النفسي ليس كلاماً ولكن المراد به ماذا؟ العلم والإراضي العلم ماذا؟ والإراضي فإن أثبتتم في النفس شيئا سوى نفس الفكر الذي هو تجيب الألفاظ والمعاني وتأني فيها، وسواء القوة المفكرة التي هي قدرة عليها وسواء العلم في مفترقها ومجموعها وسواء العلم في الألفاظ المترتبة من الحروب ومفترقها ومجموعها فقد أثبتتم أمرا منكرا لا نعرفه يعني إذا قلتم أن هناك كلام يخالف العلم ويخالف الأراضة فهذا أمر نحن لا نعرفه كما قلت حضركم أكثر من مرة إمام الغزالي عندما يريد أي دليل فإنه يصور هذا الدليل على أفضل ما يكون ثم يفترض أن هناك اعتراضات قد تعترض عليه أو قد تعترض على هذا الدليل فيقوه هذه الاعتراض ثم بعد ذلك يقوم بالرد عليه وإضاحه أن الكلام إما أمر أو نهي أو خبر أو استقبار طبعا كل هذه الأمور هي ذلك الشبه التي تردو أو سرد على الإمام الغزالي، والإمام الغزالي يرد عليه. معايا هو يوضح معنى الخبر ثم معنى الاستخبار ثم معنى الأم ثم بعد ذلك يجيب الإمام الغزالي عن هذا الكلام. يقول ماذا؟ والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة، والنصرو في قصد واحد من أقسم كلامه الأم حتى لا يطول الكلام فنقول يعني الإمام الغزالي يعني يرد ليس المراد هذه الأمور الأربع ولكن. يقول سنوضح هذا من خلالي مثال واحد نعم فنقول قول السيد غلامي قم لفظ يدل على معنا يبقى هو يقول أننا سنردق أو سنبين هذا من خلال نوع واحد فقد وماذا الأمر طب قول السيد غلامي قم لفظ يدل على معنا والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام يبقى ودل على ماذا؟ على معنى وهذا المعنى في نفسه عباره عن ماذا؟ عن كلام وليس ذلك شيئا مما ذكرتموه ولا حاجة إلى الإطناب في التقتمات وإنما يتوهم مرضه إما إلى إرادة المأمور أو إلى إرادة الدلالة قديمة قائمه بذاته تعالى ليست بصوت ولا حرف ليست بصوت ولا حرف منزهة عن التقديم والتأخير هذا التعريف هو المعترض أو هو المصطلح عليه في كتب العقيدة يعني أيضا العلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى متكلم وكما صفحنا المراد بالكلام هنا ماذا؟ الكلام النفسي المراد بالكلام الكلام النفسي هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى الذي عبر عنه باللغة العربية فهو القرآن إن عبر عنه ماذا؟ يبقى هو كلام النفسي، وإن عبر أو إن عبر عن هذا الكلام بلغة العربية فيسمى ماذا؟ قرآن، وإن عبر به عن باللغة العبرية فيسمى توراة، وإن عبر به عن اللغة السريانية يسمى إنجيل، والله سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي وهو الكلام النفسي. أنا عارف إن ال... يعني. طيب. هذا الكلام أيضا ما يعني يعني أنا عارف أن الأسلوب هنا يعني جاد شوي ولكن هذا الإعتراف أيضا ذكران إلى المذلين ورد عليه معايا أن لمعرفة هذا الأمر لا بد من إن هذا الكلام على أمر على أمر يعرفه الناس معايا فيقول مثلا معرفة هذا الأمر لن يكون إلا بمعرفة من سمع كلام الله سبحانه وتعالى وهذا لم يحدث إلا لسيدنا موسى عليه السلام لم يحدث ماذا إلا لسيدنا موسى عليه السلام أو يكون معرفة هذا الأمر من خلال أمر مشابهه من خلال ماذا أمر مشابهه والمشابهه لا تكون إلا من خلال وحروف وحروفه وحروف. ويا حبيبنا إذا من الغزلب الأربعة على هذا رائع جدا يقول مثلا لو قيل للإنسان أو قال انسان ما تعمل السكر ما لم يكن يعرف هذا فلا يمكن إخالوه ولكن يمكن أن قريبه له معنى آخر يقول مثلا هو مثل الحلوى أو هو نوع مثلا أو مثل مثلا عسل النحل أو شيء من هذا يبقى هو يجعل هناك أمرًا جامع بينهما هو الحلوى هذا في المثال ولكن لا شك أن السكر يختلف عن ماذا عن العسل؟ فبالتالي معرفة هذا الأمر لن يكون إلا من خلال من سمع كلام الله سبحانه وتعالى في عليه السلام، ولا تقييم هذا الأمر أو هذا تكون من خلال ما يسمى بالكلام النفسي. الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام نفسي. ها؟ هذا الكلام معي. هذا الكلام ليس من قبيل أو ليس من باب الأصوات والحروف أو قبيعة لأن الأصوات والحروف وهذه كل هذه الأشياء من صفات الأجسام أو من صفات الحوادث والله سبحانه وتعالى منزع عن الحسمية ومنزع عن فلا يمكن أن تكون أو المرار بالكلام هنا هو الأصوات وهو الحروف استمرت <تصفيق> نعم يعني هذا الامر ايضا أن الله سبحانه وتعالى كلمه واستطاع سيدنا موسى عليه السلام ان يعني يعني, يعني يعني يعرف من مراد بمدلولات كلام الله سبحانه وتعالى المهم يا جماعه في هذا الامر هو كل كل هذه الشبه موجوده ولكنها اشياء جافه يعني تحتاج الى كثير من المران وكثير من القراءه معي وربما طبيعه الدراسه يعني لا يوجد فيها هذا الامر المهم نعرف ان الله سبحانه وتعالى موجود بالكلام نعم هو التعريف على سبيل انتاج وليس بن فيها فيها حتى انه دفع ولم عنه نعرف الأمر الذي عذب الإمام أحمد بن حنبل بن هذا أمر غير هذا معي؟ نحن انا نتحدث في اثبات صفه الكلام إثبات صفة الكلام ولكن هل الكلام مخلوق من كلام حادث هذا فرق عن هذا الموضوع وأرجو كفايه كنا نتحدث عن هذا العنوان طب أرجو اتفضل طيب الله يستعلي. لعلنا كنا أيضا في أكثر المحاضرات قبل ذلك أن موضوعات العقيدة او هذه الموضوعات أو من يقوم باثبات هذه الأمور معي كما قال أكون الفاضل هو لإثبات المعتقدات لمن ينكرها. يعني قد يكون هناك البعض يمكن هذه الأشياء وقد تكون هي من النزوح من البساطة في القرآن الكريم وفي السنة ولكن هناك من يُمكن هذه الأشياء فلا بد أن تكون هناك قاعدة هذه القاعدة متفق عليها في إقناع القلب. من كون الأعزاء في هذا الموضوع يجب أن نعلم بأن الله عناه وتعالى موصوف بالضبط الكلام يعني يعني هو لولا فقط ااا آآ آآ يعني ذرة آآ الألفاظ معي. فكل هذه شبه موجودة والامام الغزالي رد رض عليها ردا مقنعا جدا بحيث تقنع العامة وتقنع الخاصة تقنع المسلم وتقنع غيره أيضا بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفة الكلام يبقى هو ما نريد أن نصل إليه هنا أن الله سبحانه وتعالى متكلم متكلم وأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس عبارة عن أو ليس مكون من أقوات وحروف لان الاصوات والحروف هي من صفات الاشياء والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسميه ما يا جماعه طيب يعني هو هو في ادله عقليه مشابهة كثيرة جدا في هذه الأمور. أن صفة الكلام، صفة كلام، كمال معه صفة كمال، نقص، والنقص محال على الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، وصفة الكلام كما عرفنا الله صفة ماذا؟ كمال. وخلوها أو خلو الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفه نقص ونقصا الله سبحانه وتعالى المعادي ربما كل هذا من, من, من, من, من أشهر أو من أوضح الأدلة العقلية البطيسة جدا التي ممكن أن يرد بها على أمثال هذه الأشياء ولكن كما قلت لكم أرجو أن هناك أشياء كثيرة جدا يمكن أن لكم في بداية المحاضرة و العام الدراسي أن هذه الصفة من الصفات التي اخذت جدال كبير جدا بين العلماء وربما من هذا أن هذه أن هذا العلم ثم ايضا بعلني الكلام للأصل والضعف والتقويل في هذه الأصل هذا ما يتعلق بهذه الصفة طريعاً جدا حتى وإن كنت أقول أن آه آه يوجد أشياء كثيرة جدا ذكرها الامام من هنا يمكن أن ترد على أي شبه موجود عندنا ولكن لا، يعني هذا كلام كلام هذا عشرة، إذا أنت لا أصور، لا أصور بعض ولا أصور، هذا الكلام لا صحيح إذا أنت عشرة، وإذا كلام بالشعر أو الأصور، هذا من الله وكذا يعني تكلم الله كذا هذا. لا يعني يعني ال ال ال الآيات القرآنية وضح في هذا وكلم الله وروته تكلم في مقصود تدل على ما معين هذه كيفية هذه لا شك أن معندها ااا يعني مطابقين ولم النص لم يدل كيفية سمع سيدنا مونت على الكلام أو كيفية الكلام الذي سبحانه وتعالى المهم هذا الكلام كان إشعار من الله سبحانه وتعالى في بامور معينة وعاه ذكراموس عليه السلام او استوعبها ذكراموس عليه السلام وعلم المراد من هذه او من مدلولات هذا الكلام من الحق سبحانه وتعالى نعم طب أرجو من لهم محمول. حتى يكون هناك رؤيه هنا الصوت الذي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الوحي عليه وليس صوت الوحي ما شيء لا يعني ما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحي هذه طرق تلقي الوحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في وحديثه ما يشاء. يعني هذه طرق تلقي الوحي إما أن يكون بكذا أو بكذا أو بكذا